119. يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى 111. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى